بوك تو بانشايشي خمسة وثمانون خمسة وثمانون برشنو بودكار أسئلة الماضي واحد أسئلة الماضي واحد أبن كي تيبيعي لا؟ आपण किती काम केलं आपण आपण कसे झोपलात आपण कशा झोपलात कैफनिमत كيف نمت؟ आपण परीक्षा कशा तरीने उत्तीर्ण झालात? كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ आपल्याला रस्ता कसा मिळाला? كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ आपण कोणाशी बोललात? مع من تكلمت؟ मामंत आपण कोणाची भेट घेतली आपण कोणासोबत आपला वाढदिवस साजरा केला मामन अहतफल ती मामन अह तफल तबेद मिलय आपण कुठे होता اين كنت اين كنت आपण कुठे राहत होता اين كنت تسكن اين كنت تسكن आपण कुठे काम करत होता اين كنت تشتغل اين كنت تشتغل आपण काय सल्ला दिला بماذا نصحت ماذا نصحت؟ आपण काय खाल्ले? ماذا اكلت؟ ماذا اكلت؟ आपण काय अनुभव घेतला? ما الذي عرفته عن التجربه؟ ما الذي عرفته عن تجربه؟ आपण किती वेगाने गाडी चालवली? كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ आपण किती वेळ उडण केले? كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ आपण किती उंच उडी मारली? كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟